「あさ غر السحاب اللي عده ك ا ت ب النشرات على نجد العديه ي س ي ا ج ن ا د ن و د سحاب ساقه الغربي امالي له تجي سوقات من الغربي ج ا ذ ب له ا ب و ب الشرق ويقوده ليسالت فيافي نجد ع ش ب ه صار له زفات حلو ريح ا ل خ ز ا م ة و أ ن ف ا ا ل ذ ا ذعت نوده حلو ع ق ب ا ل مطر ا ر ي ح أ ه ليمر ا السحاب وفات حلو ش ف الخباري عقب نو المزن وروده عسى غر السحاب اللي عده كاتب النشرات على نجد ا ل ع ذ ي ه ي س ك ي ا الاجلاد و ا ل ف و د ة سحاب ساقه الغربي امالي له تجي سوقات من الغربي ج ا ذ ب له أ ب و ب الشرق ويقوده تربع ر ا ض ه التنهات والصمان والشمات يقولون التمام موجود م ل ي ن ه ل س ا م و د ة يعمر ب ا ل ج ز ي ر ة بالحياه والعشب والخيرات بلاد ا ل أ م ن و ا ل إ س ل ا م بحكم الشرع م م ه و د ة عسى غر ا ل س ح ا ب ا ليعده ل كاتب ا ل ن ش ر ة 「あららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら انا قلبي يحب البر وتمشيه والسجات على جبن جديد م ع جهز ا الياس وكنوده وشب النار في دون خرى ما ش و ف ب ه ل م بات اسالي خاطري عن ضيقته والنار موجوده عسى غر السحاب اللي عده كاتب النشرات على نجده العذيه ي س ق ي ع ل ى ج ن ا د و ا ن ق و د ة سحاب س ا ق ه ا ل غ ر ب ي امالي له تجي سوقات من الغربي جاذب له ا ب و ب الشرق ويقوده أ ن ا قلبي شوق ا ل ش و ف ة الحيران والخلفات أ ل ا يزين شوف حوايرات ت ومولوده أ ن ا قلبي شوق ل ش و ف ة الحيران والخلفات أ ل ا يزين شوف ح و ا ي ر انت ومولوده عسى غر السحاب اللي عده كاتب النشرات على نجله ا ل ع ذ ي ه يسقيا ل ا ج ل د والفوده سحاب س ا ه ل غ ر ب ي ا م ل ي له ج ي سوقات من الغربي جادب له ب و ب الشرق ويقوده ا ل م ي ن ا ص الرابع